أربعة. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه العالم الإسلامي ما هذه الخريطة يا جدي؟ هذه خريطة العالم الإسلامي ما شاء الله العالم الإسلامي كبير نعم يتكون العالم الإسلامي من أكثر من ثلاثين دولة وعدد المسلمين فيه أكثر من مليار لماذا اسمه العالم الإسلامية يا جدي؟ لأن الناس فيه مسلمون ويشتركون في بعض العادات والتقاليد ويتشابهون بالثقافة الدينية الإسلامية هل تختلف هذه العادات من بلد إلى آخر يا جدي؟ نعم يا ابني تختلف عادات الطعام واللباس أحيانا من بلد إلى آخر كيف كان المسلمون في الماضي يا جدي؟ كان المسلمون يشتهرون بالكرم وبالأخلاق. أين تعيش أغلبية المسلمين يا جدي؟ تعيش أغلبية المسلمين في قارة آسيا وأفريقيا. شكرا يا جدي على هذه المعلومات المفيدة.